فبما رحم جميع من الله لنت لهم ولكم تفضلا ولي غلق القلب لم فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله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 ومن يغل الظ ي بما غن يوم القيامه ثم توفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن با بسخط من الله ومأواه ومأواه جنم وبئس المصير